ف أ ن ا يستجاب لذلك رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم من ر و ا ي ة فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة وخرجه الترمذي وقال حسن غريب وفضيل بن مرزوق ث ق ة وسط خرج البخاري له مسلم دون البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى طيب هذا قد جاء أ ي ض ا من حديث سعد بن أ ب ي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب ا ل ن ظ ا ف ة جواد يحب الجود خرجه الترمذي وفي إ س ن ا د ه مقال والطيب هنا معناه الطاهر والمعنى أ ن ه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أ و ل ئ ك مبرؤون مما يقولون والمراد المنزهون من أ د ن ا س الفواحش و أ و ض ا ر ه ا وقوله لا يقبل إ ل ا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة ولفظه ر د حديث معناه ا في ص د ق ة و ل لا يتصدق أ ح د ب ص د ق ة من كسب طيب ولا يقبل الله إ ل الا طيبا ا و م ر د الصدقات أنه من كان تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما يقبل طيبا ا ا ح ل ل وقد قيل إ ن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه ا ل آ ن بقوله ل اعم يقبل طيبا الله إلا أ من ذلك وهو أ ن ه لا يقبل من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات من الأموال ما الأعمال كان فإن كلها كالرياء والعجب ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات توصف به فكل هذه تنقسم إ ل ى طيب وخبيث وقد قيل إ ن ه يدخل في قوله تعالى قل لايستوي الخبيث والطيب ولو أ ع ج ب ك ك ث ر ة الخبيث هذا كله وقد قسم الله تعالى الكلام إ ل ى طيب وخبيث فقال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 يحل الطيبات ويحرم الخبائث ووصف ق قيل د يدخل في ذلك الاعمال انه ا ا ا والاعتقادات ل ل ق و و و ايضا ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وان الملائكة تقول عند الموت اخرجي ايتها تقول النفس الطيبة طيبين عند ك الجسد ن ت في ا الطيب و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تسلم عليهم عند دخول ا ل ج ن ة ويقولون لهم طبتم وقد ورد في الحديث أ ن المؤمن إ ذ ا زار أ خ ا له في الله تقول طبت وتبوأت وطاب له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا فالمؤمن كله ممشاك من طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من ا ل إ ي م ا ن وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة ثمرة الإيمان وداخلة طيبة التي الإيمان اسمه فهذه الطيبات كلها يقبلها الله ما الأعمال وجل يحصل للمؤمن هي في طيب فهذه به ومن أعظم م م ط عز ع وفي أ ن يكون من حلال ب ذ ل ك ز ك و ع م ل هذا وفي ه الحديث إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه لا يقبل العمل ولا يزكو إ ل ا ب أ ك ل الحلال و أ ن أ ك ل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ف إ ن ه قال بعد تقريره إ ن الله لا يقبل إ ل ا طيبا إن الله أمر أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين به فقال يا أ ي ه ايها الرسل كلوا ل من ط ب ا وعملوا صالحا وقال يا ت ي أ الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم والمراد بهذا أ ن الرسل و أ م م ه م م أ م و ر و ن ب ا ل أ ك ل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح فما دام ا ل أ ك ل حلالا فالعمل صالح مقبول ف إ ذ ا كان ا ل أ ك ل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه فهو قبول من مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال الدعاء لاستبعاد ذكره ذلك كيف بعد يتقبل مع التغذية بالحرام التغذية وقد خرج الطبراني ب إ س ن ا د فيه نظر عن ابن عباس قال تليت هذه ا ل آ ي ة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها في طيبا أبي يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله رسول بن سعد أ ن يجعلني مستجاب ا ل د ع و ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أ ط ب مطعمك تكن مستجاب ا ل د ع و ة والذي ن س محمد بيده إ ن العبد ليقذف ا ل ل ق م ة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أ ر ب ع ي ن يوما و أ ي م ا عبد نبت لحمه من سحت فالنار أ و ل ى به وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د فيه نظر أ ي ض ا عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا ب ع ش ر ة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له ص ل ا ة ما كان عليه ثم أ د خ ل إ ص ب ع ي ه في أ ذ ن ي ه فقال صمتا ان لم أ ك ن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا عن معناه أ ي ض ا خرجه البزار وغيره ب إ س ن ا د ضعيف جدا وخرج الطبراني ب إ س ن ا د فيه ضعف من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل حاجا خرج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير ماذور وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور ويروى من حديث عمر نحوه ب إ س ن ا د ضعيف أ ي ض ا وروى أ ب و يحيى ا ل ق ت ا ت عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ي ق ب ل ا ل ل ه ص ل امرئ ة في جوفه حرام وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام هل يسقط عنه وفيه وهذه أنه الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام لكن القبول يسقط روايتان عن مع فرض مباشرة أحمد قد يراد ومدح الرضا بالعمل ومدح فاعله عليه بين الملائكة به فان ل ا ا ا ء عليه ل ل بين م ئ كان ة و ل حصول الثواب والأجر عليه وقد يراد به سقوط الفرض م م ب به به به به ا ا يراد يراد ه ت وقد وقد سقوط المراد ذ فإن كان ا ل م ه القبول ه ن ا ا بالمعنى ا ل أ و ل أ و الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من ا ل ذ م كما ورد فرد أ ن ه لا تقبل ص ل ا ة ا ل آ ب ق ولا ا ل م ر أ ة التي زوجها عليها ص ا خ ط ولا من أتى كاهنا ولا من أتى كاهنا كاهنا ولا ولا من من شرب الخمر أ ر ب ع ي ن يوما والمراد والله أ ع ل م نفي القبول بالمعنى يتقبل الأول أو الثاني وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين أعلم قوله وجل من من عز أو وهو ولهذا كانت هذه ا ل آ ي ة يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا ان لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل ا منهم وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال أحمد فيها له وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله خمس خصال ب ه الايمان تمام ا ع م ل ل إ ب م ع ر ف ة الله عز وجل و م ع ر ف ة الحق و إ خ ل ا ص العمل لله والعمل على ا ل س ن ة و أ ك ل الحلال ف إ ن فقدت و ا ح د ة لم يرتفع العمل وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم وإذا ولم وإن إذا الله الحق لم تنتفع وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع وإن عرفت الله أنك تنتفع تنتفع عرفت عز تعرف عرفت تعرف عرفت وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع و إ ن عرفت الله وعرفت الحق و أ خ ل ص ت العمل ولم يكن على السنه لم تنتفع ح لا ل الصدقة بالمال الحرام أو وأما حرام ف غ يقبل ر م و ة ك م ا في صحيح م س ل م عمر عن عن ابن ا ل ن ب ي صلاه ى ل ل عليه وسلم لا ي ق بغير ل الله صلاة ب طهور ولا ص د ق ة من غلول وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أ ح د ب ص د ق ة من كسب طيب ولا يقبل الله إ ل ا ا ل ط ي ب ة إ ل ا أ خ ذ ه ا الرحمن بيمينه وذكر الحديث وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له حرام فيبارك يكتسب فينفق فيه عبد من منه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إ ل ا كان زاده إ ل ى النار إ ن الله لا يمح السيئ بالسيئ ولكن يمح السيئ بالحسن إ ن الخبيث لا يمح الخبيث ويروى وسلم حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه دراج صلى من عن ابن عن أن الله قال من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أ ج ر وكان إ ص ر ه عليه خرجه ابن حبان في صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أ ب ي ه ر ي ر ة ومن مراسيل القاسم ا بن م خ ي م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م من أصاب مالا من م أصاب أ ث فوصل به رحمه أ و تصدق به أ و أ ن ف ق ه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم و ر و ي عن أ ب ي الدرداء ويزيد بن م ي س ر ة أ ن ه م ا جعلا مثل من أ ص ا ب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أ خ ذ مال يتيم وكسا به أ ر م ل ة وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم وياخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال ابن مسعود ان ل لا الخبيث قال خ ب ب ي يكفر ث وكذا الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن يكفر الخبيث وقال الطيب الخبيث يكفر أ ي ه ا المتصدق على المسكين يرحمه ارحم من قد ظلمت واعلم أ ن ا ل ص د ق ة بالمال الحرام تقع على وجهين أ ح د ه م ا أ ن يتصدق به الخائن أ و الغاصب ونحوهما عن نفسه فهذا هو المراد من هذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه لا يتقبل منه بمعنى أ ن ه لا يؤجر عليه بل ي أ ث م بتصرفه في مال غيره بغير إ ذ ن ه ولا يحصل للمالك بذلك أ ج ر لعدم قصده ونيته كذا قاله جماعه ة من العلماء م ن من ا ب عقيل من أ ص ح العلماء ب كتاب عبد ن ا ا وفي ر رواية ز زيد ز ا الأخنس ا ا ق من بن ل خ ي أنه أ س سعيد بن ا ل س ي ب ق ل لقطة وجدت أ ف أ ت ص د ق بها قال لا تؤجر أ ن ت ولا صاحبها ولعل مراده إ ذ ا تصدق بها قبل تعريفها الواجب ولو أ خ ذ السلطان أ و بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أ و اعتق أ و ب ن ا به مسجدا أ و غيره مما ينتفع به الناس فالمنقول عن ابن عمر الناس ابن ينتفع عن به أنه كالغاصب إ ذ ا تصدق بما غصبه كذلك قال لعبد الله بن عامر أ م ي ر ا ل ب ص ر ة وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره و إ ح س ا ن ه وابن عمر ساكت فطلب منه أ ن يتكلم فروى له حديث لا يقبل الله ص د ق ة من غلول ثم قال له وقال ك ن ت على البصرة و أ س د بن موسى في كتاب الورع حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن تميم بن سلمه ة قال قال ابن عامر ا لعبد ل ل بن عمر ع أرأيت هذا ا ل قال ب ا ت التي ي والعيون فيها نسهلها نفجرها ألنا ف أجر قال ابن عمر أ م ا علمت أ ن خبيثا لا يكفر خبيثا قط حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي مليح حاج عبد زياد وقد جاهد العثق مثلك مثل ثم بن عن عن ميمون بن مهران ابن بن عن فانظر منه قال قال عامر بها الله عمر أبي إبل سبيل يقبل سأله رجل هل سرق في وقد كان ط ا ئ ف ة من أ ه ل التشديد في الورع كطاووس ووهيب بن الورد يتوقون الانتفاع بما أ ح د ث ه مثل هؤلاء الملوك و أ م ا ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ف إ ن ه رخص فيما فعلوه من المنافع ا ل ع ا م ة كالمساجد والقناطر والمصانع ف إ ن هذه ينفق عليها من مال الفيء اللهم إ ل ا أ ن يتيقن أ ن ه م فعلوا شيئا من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام ولعل ابن عمر إ ن م ا أ ن ك ر عليهم أ خ ذ ه م ل أ م و ا ل بيت المال ل أ ن ف س ه م ودعواهم أ ن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو ص د ق ة منهم ف إ ن هذا شبيه بالغصوب وعلى مثل هذا يحمل إ ن ك ا ر من أ ن ك ر من العلماء على الملوك بنيان المساجد قال أ ب و الفرج ا بن الجوزي ر أ ي ت بعض المتقدمين سئل عن من كسب حلالا وحراما من ا ل ص ل ا ط ي ن و ا ل أ م ر ا ء ثم بنى ا ل أ ر ب ط ة والمساجد هل له ثواب ف أ ف ت ى بما يوجب طيب قلب المنفق و أ ن له في إ ي ق ا ف ما لا يملكه نوع سمسره ل أ ن ه لا يعرف أ ع ي ا ن المغصوبين فيرد عليهم قال فقلت و عجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا الشريعة حال المنفق سلطانا هذا كان ينظر ينبغي في فإن فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء م د ر س ة أ و رباط و إ ن كان من ا ل أ م ر ا ء ونواب ا ل ص ل ا ط ي ن فيجب أ ن يرد ما يجب رده إ ل ى بيت المال و إ ن كان حراما أ و غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على رده منه من أخذ منه أ و ورثته ف إ ن لم يعرف رد إ ل ى بيت المال يصرف في المصالح أ و في ا ل ص د ق ة ولم يحظ ى آ خ ذ ه بغير ا ل إ ث م انتهى وإنما كلامه في الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون الصلاطين الذين الذين المستحقين من لأنفسهم كلامه عهدهم الملاكي الفيء فيه في في تصرف ببناء ما ينسبونه إ ل ي ه م من مدارس و أ ر ب ط ة ونحوها مما قد لا يحتاج إ ل ي ه و ي خ ص به قوما دون قوم ف أ م ا لو فرض إ م ا م عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ثم يبني لهم منه ما يحتاجون إ ل ي ه من مسجد أ و م د ر س ة أ و مارستان ونحو ذلك كان ذلك جائزا ولو كان بعض من ي أ خ ذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أ خ ذ ه بناء محتاجا اليه في حال يجوز البناء فيه المغصوب وجه البناء المال لكنه نسبه إلى نفسه فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال لكنه إلى المغصوب منه على إلى بيت نسبه نفسه من فقد رد يتخرج بذلك الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إ ذ ا بني على قدر ا ل ح ا ج ة من غير سرف ولا ز خ ر ف ة وقد أ م ر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد ا ل ب ص ر ة من مال بيت المال ونهاهم أ ن يتجاوزوا ما تصدع منه وقال إ ن ي لم أ ج د للبنيان في مال الله حقا وروي عنه أ ن ه قال لا ح ا ج ة للمسلمين فيما أ ض ر ببيت مالهم واعلم أ ن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إ ج ا ز ة مالكه ف إ ن أ ج ا ز تصرفه فيه جاز وقد حكى بعض أ ص ح ا ب ن ا رواية عن أحمد أن من أخرج خرج رواية مغصوب وسقطت وكذلك موسى زكاته مال أجازه له المالك جاز عنه الزكاة وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن عنه عن أن من من أحمد أحمد ثم له أ ن ه إ ذ ا اعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ثم أ ج ا ز ه المالك جاز ونفذ عتقه وهو خلاف نص أ ح م د وحكي عن حنفيه ة أ ن لو غصب شا فذبحها لمتعته وقرانه ثم أجازها المالك أجزأت عنه الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب وقرانه غصب تصرفات فذبحها شا أجازها في عنه ثم من أجزأت أ ن يتصدق به عن صاحبه إ ذ ا عجز عن رده إ ل ي ه أ و إ ل ى ورثته فهذا جائز عند أ ك ث ر العلماء منهم مالك و أ ب و ح ن ي ف ة و أ ح م د وغيرهم ه ذهب الزهري أهل م ومالك ولم قال تفرق ابن البر والثوري والأوزاعي والليث الغال إذا تفرق أهل العسكر إلى يصل ل عبد أن ي إ انه يدفع الى الامام خمسه ويتصدق بالباقي روي ذلك عن عباده بن الصامت و م ع ا و ي ة والحسن البصري وهو يشبه مذهب مسعود وابن وقد اجمعوا جواز يشبه مذهب لانهما صاحبه بها يريان يتصدق الذي يعرف في ابن عباس بالمال كانا ان لا قال اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه إ ذ ا جاء مخيرا بين ا ل أ ج ر والضمان وكذلك الغصوب انتهى وروي ولا ويريد الخروج منه قال يتصدق به ولا أقول دينار رباح حرام يعرف أربابه أبي يتصدق يجزئ عن عطاء عمن عنده عنه بن بن منه إن مالك مال قال قال سألت ذلك به قال مالك كان هذا القول من عطاء أ ح ب إ ل ي من وزنه ذهبا وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إ ل ي ه م ف إ ن لم يقدر عليهم تصدق به كله ولا ي أ خ ذ ر أ س ماله وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره معاملته ه لشبهة م ا قال يتصدق بالثمن وخالفه ابن المبارك وقال يتصدق بالربح خ ا ص ة وقال أ ح م د يتصدق بالربح وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه ويأخذ وقد روي تكره قال مالا معاملته بمقدار الربح الباقي طائفة من الصحابة يتصدق فيمن أبيه يبيع من ممن منه من أنه عن نحو ذلك منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد ا ل أ ن ص ا ر ي والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الاموال أ م و ل ل ا ا ح ر أنها تحفظ ل يتصدق بها حتى يظهر حتى مستحقها بها وكان ا ف ض ي ي ل بن ع الحرام يرى أنه من عنده م ا لا يعرف أربابه أنه يطلفه ويلقيه في البحر أربابه يعرف في أنه ولا يتصدق به وقال لا يتقرب إ ل ى الله إ ل ا بالطيب والصحيح ا ل ص د ق ة به ل أ ن ه إ ت ل ا ف المال و إ ض ا ع ت ه منهي عنه و إ ر ص ا د ه أبدا تعريض له ل ل إ ت ل ا ف واستيلاء ا ل ظ ل م ة عليه والصدقه ة ب في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ه أ غ ب ر يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ف أ ن ا يستجاب لذلك هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه الكلام أشار صلى وسلم إ ل ى آ د ا ب الدعاء و إ ل ى ا ل أ س ب ا ب التي تقتضي إ ج ا ب ت ه و إ ل ى من يمنع من إ ج ا ب ت ه فذكر من ا ل أ س ب ا ب التي تقتضي إ ج ا ب ة أربعة الدعاء د أ ح ه الدعاء إ ط ا ة السفر والسفر ر ب م ج ه يختضي إجابة ا ل د ك م اربعه في حديث أبي ه ي ر ة عن ن ا ل ي صلى الله ل ي وسلم ثلاث دعوات مستجابات ثلاث لا شك فيهن د ع و ة المسافر ظ ل ل و ودعوة م م ا ودعوه الوالد لولده واروي مثله عن ابن مسعود من قوله ومتى ط ا ل السفر كان أ ق ر ب إ ل ى إ ج ا ب ة الدعاء ل أ ن ه م ظ ن ة حصول انكسار النفسي بطول ا ل غ ر ب ة عن ا ل أ و ط ا ن وتحمل المشاق والانكسار من أ ع ظ م أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء والثاني حصول التبذل في اللباس و ا ل ه ي ئ ة بالشعث ة لإجابة والإغبرار وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما ا ل في ي من د ح ا ل م ش و ر عن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه غ ب ر ذي طمرين مدفوع ا ل أ ب و ا ب لو أ ق س م على الله ل أ ب ر ه ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف ا بن عبد الله قد حبس له ابن أ خ ف ل ب س خلقان ثيابه و أ خ ذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال أ س ت ك ي ن لربي لعله أ ن يشفعني في ابن أ خ ي الثالث مد يديه إ ل ى السماء وهو من آ د ا ب الدعاء التي يرجى بسببها إ ج ا ب ت ه وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا إليه الإمام أن خائبتين وابن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي يديه خرجه يستحي رفع حيي أحمد كريم ماجة وأبو و ر و ا نحوه من حديث أ ن س وجابر وغيرهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ص ف ة رفع يديه في الدعاء أ ن و ا ع م ت ع د د ة فمنها أ ن ه كان يشير ب إ ص ب ع ه ا ل س ب ا ب ة فقط وروي عنه أ ن ه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته وذهب ج م ا ع ة من العلماء إ ل ى أ ن دعاء القنوت وعن ابن سيرين إ ذ ا أ ث ن ي ت على الله ف أ ش ر ب إ ص ب ع و ا ح د ة ومنها أ ن ه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إ ل ى ج ه ة ا ل ق ب ل ة وهو مستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه وقد رويت هذه ا ل ص ف ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء واستحب بعضهم الرفعه بعضهم في الاستسقاء على هذه الصفة منهم وقال بعض السلف الرفع ا ا الصفة الجوزجاني وقال السلف ا س س ت ق ء على بعض ل هذه منهم على هذا الوجه تضرع ومنها عكس ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أ ي ض ا وروي عن ج م ا ع ة من السلف أ ن ه م كانوا يدعون كذلك وقال بعضهم وقال كذلك الرفع على هذا الوجه ا س ت ج ا ر ة بالله عز وجل و ا س ت ع ا ذ ة به منهم ابن عمر وابن عباس و أ ب و ه ر ي ر ة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان إ ذ ا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد وجل السماء الأمر يديه كفيه الأرض سؤال الله رفع في جعل عز إلى إلى بذلك في غير حديث وعن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن سيرين أ ن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إ ل ى السماء وبطونهما مما يلي ا ل أ ر ض وفي صحيح مسلم عن أ ن أن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء إلى كفيه بظهر وخرج ه الامام احمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء وخرجه ابو داود ولفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الارض يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندوته وجعل بطون كفيه مما ي ل ا ل أ ر ض وهكذا وصف حماد بن سلمه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ب ع ر ف ة وروي عن ابن أن هذا هو الاستجارة وقال الحميدي هذا هو الابتهال والرابع سيرين أن هو هو ا ل إ ل ح ا ح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أ ع ظ م ما يطلب به إ ج اجابه ب ة الدعاء و خ ر ل ز ا عائشة مرفوعا قال العبد يا ربي أربعا قال ا ر ربي من حديث ل ل لبيك سلتعطه عبدي وخرج ا ل ط ب ر وغيره ا ن من ي ح د ي ث س ع د بن خ ا ر ج ة أ ن قوما شكوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم كحوط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا ي رب ي ورفع السباب إ ل ى السماء فسقوا حتى أ ح ب و ا ان يكشف عنهم وفي المسند وغيره عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ص ل ا ة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إ ل ى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وقال يزيد الرقاشي عن أ ن س ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إ ل ا قال له ربه لبيك لبيك وروي عن أ ب ي الدرداء وابن عباس أ ن ه م ا كانا يقولان اسم الله ا ل أ ك ب ر ربي ربي وعن عطاء قال ما قال عبد يا رب يا رب ثلاث مرات إ ل ا نظر الله إ ل ي ه فذكر ذلك للحسن فقال أ م ا تقرؤون ا ل ق ر آ ن ثم تلا قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض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 أ ن ي لا أ ض ي ع عمل عامل منكم ومن ت أ م ل ا ل أ د ي ة ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب كقوله تعالى ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار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 وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي فقالا يقول يا رب زاد مالك كما قالت الانبياء في دعائهم واما ما يمنع إ ج ا ب ه الدعاء فقد اشار صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ انه التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذية وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أ ي ض ا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أ ط ب مطعمك تكن مستجاب ا ل د ع و ة ف أ ك ل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب ل إ ج ا ب ة الدعاء وروى ع ك ر م ة ا بن عمار حدثنا ا ل أ ص ف ر قال قيل لسعد بن أ ب ي وقاص تستجاب دعوتك من بين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رفعت إ ل ى فمي ل ق م ة إ ل ا و أ ن ا عالم من أ ي ن مجيئها ومن أ ي ن خرجت وعن وهب بن منبه قال من سره أ ن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته وعن سهل بن عبد الله قال من أ ك ل الحلال أ ر ب ع ي ن صباحا أ ج ي ب ت دعوته وعن يوسف بن أ ص ب اسباط ط قال بلغنا أن دعاء العبد ب أن ي ح عن السماوات س و ء ل م ع م و قال و ل صلى ه ل عليه وسلم ه ف أ ن ا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد وليس صريحا في ا س ت ح ا ل ة ا ل ا س ت ج ا ب ة ومنعها ب ا ل ك ل ي ة فيؤخذ من هذا أ ن التوسع في الحرام والتغذي به من ج م ل ة موانع ا ل إ ج ا ب ة وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه وقد يكون ارتكاب المحرمات ا ل ف ع ل ي ة مانعا من ا ل إ ج ا ب ة أ ي ض ا وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث أن ترك الأمر الأخيار والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار وفعل الطاعات يكون الذين ترك استجابة الطاعات لاستجابة توسل بالمعروف الغارة دعاء موجبا الدعاء ولهذا لما توسل الذين دخلوا وفعل وقال ا الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها ن ب أجيبت ت دعوتهم عليهم لله و وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وعنه قال العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا قوله تعالى إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وعن عمر قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح وعن أ ب ي ذر رضي الله عنه قال يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير وقيل لسفيان لو دعوت الله ق ا ل إ ن ترك الذنوب هو الدعاء وقال ليث ر أ ى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو ي س أ ل الله مجتهدا فقال موسى أ ي رب ي عبدك دعاك حتى رحمته و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فما صنعت في حاجته فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي وخرج الطبراني ب إ س ن ا د ضعيف عن ابن عباس مرفوعا م ع ن وقال م ا ل ك ب ن د ي ن ا ر أ ص ا ب بني إ س ر ا ئ ي ل بلاء فخرجوا مخرجا ف أ و ح ى الله تعالى إ ل ى نبيه أ ن أ خ ب ر ه م أ ن ك م تخرجون إ ل ى الصعيد ب أ ب د ا ن ن ج س ة وترفعون إ ل ي أ ك ف ا قد سفكتم بها الدماء وملاتم بها بيوتكم من الحرام م الآن اشتد ل غضبي ي ع ك ولن تزدادوا مني إ ل ا بعدا وقال بعض السلف لا ت س ت ب ط ع ا ل إ ج ا ب ة وقد سددت طرقها بالمعاصي و أ خ ذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو ا ل إ ل ه في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إ ج ا ب ة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب